بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يقول المصنِّف رحمه الله المسألة التاسعة أن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على 71 وهي في رواية أبي داوود على الشك 71 أو ثنتين وسبعين، وأثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني إسرائيل السنتين السنتين وسبعين، لأنه لم يذكر في الحديث افتراق النصارى، وذلك والله أعلم لأجل أنه إنما أجرى في الحديث ذكر بني إسرائيل فقط، لأنه ذكر فيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي الحديث وفي الله و... الله فيك هذه المسألة نصبها من الشاطبي في هذا الموضع وتكلم عن عدد الفرق في الأمة الإسلامية عدد الفرق عند اليهود والنصارى وبحث مسألة هنا بناها على مورد في الحديث الصحيح أن في هذه الأمة فرقة ناجية لها علامات وأوصاف بينها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي وذلك ليتبين الناس الحق ويعرفوه ويعملوا به ويستقيموا عليه فمن أراد النجاح فليلزم طريقهم وبه صلاح أمره في دنياه أي بذلك يصلح أمره في دنياه ويصلح أمره في إخراه وكما أن الأمم من قبلنا لم تكن فيهم نجاة إلا لأولئك الذين حققوا صفات النجاة وهنا بحث الإمام الشاطبي في هذا الموضع هل هناك أحاديث تدل على أن في اليهود والنصارى فرق ناجه أم لا وذكر آيات تدل على ذلك من كتاب الله سيأتي الكلام عليها عند قراءتها وعلى هذا فهل في الكتاب دليل على وجود فرقة ناجية في من كان قبلنا من اليهود والنصارى وهل في السنة دليل على ذلك سيأتي الجواب على هذه المسألة أما في هذه الأمة ففي ذلك دلالة الكتاب ودلالة السنة كما سبقت الإشارة إلى ذلك وينتهي البحث عند الشاطبي في هذه المسألة إلى بيان ما يؤكد عليه دائما من أن هناك طريقا للنجاح يصلح به حال البشرية بشرط أن تلتزم به وهذا على طول العهد في البشرية وعلى طول الأزمان واختلاف الأماكن فمن لزم ذلك في من كان قبلنا أي طريق النجاح فقد سعد وصلح الدنيا وأخرى ولهذا فإن أحسن الفترات التي عجت البشرية هي الفترات التي احتكمت فيها وخضعت فيها لشرائع الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأما ما بدأ به الإمام الشاطبي هنا من ذكر ورود بعض ورود الكلام عن النصارى في بعض الأحدث دون بعض فهذا بحث قد سبق معنا فلا نحتاج إلى إعادته لكن نذكر به فقد روى الشاطبي قد ذكر الشاطبي في كتابه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة هذا ورد عليه النص في شأن اليهود وفي شأن النصارى وفي شأن هذه الأمة وفي رواية أبي داود أيضا قال افترق اليهود على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وأيضا عند الترمذي وقد سبق حديث أبي هريرة وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قال ومنها يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وفي سنن أبي داود أيضا وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين هذه الأمة ثنتان وسبعين في النار وواحده في الجنة وهي الجماعة هذه الأحاديث كلها سبق الكلام عليها وسيبني المصنف المسألة التاسعة عليها في هذا الموضع وأما ما ذكره المصنفون من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمة ما أتى على بني إسرائيل حذوى النعل بالنعل هذا نصح لهذه الأمة هذا من النبي عليه الصلاة والسلام نصح لهذه الأمة لكي تحافظ على ما عندها من الحق والخير والهدى وهذا أمر يجهله كثير من الناس كثير من الناس في حين الغفلة يظن أن ما وفق إليه من الخير والهدى يظنه لابد أن يكون معه ما دامت معه الحياة كما يظن كثير من الناس حتى في الأمور المادية أن أنه إذا حصل على مصالح كثيرة الناس تثبت معه طيلة حياته والحقيقة أن هذا مخالف للسنة الربانية السنة الربانية في مثل قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم والنبي عليه الصلاة والسلام ينبه على هذه السنة أن هذه الأمة قد تغير وما سبب تغير, ما سبب تغير حالها؟ هي مشابهتها لأهل الانحراف أهل الانحراف في الأرض كثيرون وأمم وأديان ومذاهب شتى لكن في مقدمتهم كما هو الشأن في حال البشرية اليهود والنصارى اليهود والنصارى وإلا في أن هذه الأمة قد تتأثر بغيرهم لكن لما كانت هاتان الأمتان من أبرز الأمم في الأرض فإن هذه الأمة تتأثر بها أو تتأثر بهما فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه هذه الأمة من أول عهدها وهو يبنيها على التوحيد والاعتقاد الحسن واخلاق الصحيحة الشريعة المستقيمة وإقامة العدل والهدى في الأرض وهو يتم بناءها على ذلك الجهد العظيم الذي بذل عليه الصلاة والسلام ينبه أن هذه الأمة تغير وأن سبب التغيير هو محاذاة اليهود والنصارى في أفعالها ولو أن باحثا في العالم الإسلامي أراد أن يستقرأ الانحرافات الاستقراء عند أهل العلم هو تتبع الجزئيات يسمونه الاستقراء وقد يكون تاما وقد يكون ناقصا وهو أشبه بالاستبيانات استقراء الحوادث والفروع فلو أن باحثا أو باحثين أو متخصصين أرادوا أن يبحثوا عن الانحرافات التي دخلت على هذه الأمة لوجدوا الذي صنعته هذه الأمة من داخلها جزء من هذه الانحرافات وليس كل الانحرافات وأن كثيرا أو الجزء الآخر من الانحرافات وهو كثير استوردته الأمة من الأمم الأخرى وأخذته منها تقليدا وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من سنة التغيير فمن غير إلى حسن كان أمره إلى حسن ومن غير إلى سيء كان أمره إلى سيء ومن ومن خلط خلط عليه الناس قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرهم في عماية وضلالة وانحرافه لكن غيروا غيروا إلى الهدى والخير والتوحيد منابذة الشرك والخرافة وترك الظلم استقام على الشرايع وإعلاء الأخلاق الإسلامية الصحيحة تكاتب على البر والتقوى والاعتصام بحبل الله المتين فتغير أمرهم إلى خير هذا التغير ممكن أن يحدث عكسه وهو أن تكون الأمة على خير أمة واحدة على شريعة واحدة ثم يدخلها التغيير من أسباب التغيير والانحراف ما ذكر في الحديثهم قال لا قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث درجته حسن قال لا يأتينا على أمتي ما أتى على بني إسرائيل يعني السنة واحدة بنو إسرائيل الآن طبعا ينسبون اليهود إلى إسرائيل إسرائيل نبي من أنبياء الله عليه السلام فهؤلاء الذين كانوا معه هم بنوه ولكن هذه الأمة غيرت لما غيرت غير الله ما بها كما قال إبراهيم عليه السلام لما أراد أن تبقى الولاية في ذريته قال ومن ذريتي قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين فدخل على هذه الأمة على بني إسرائيل الظلم والانحراف والعقائد الفاسدة فوقع فيها التبديل والتغيير فافترقت واختلفت وكما حدث فيها حدث في هذه الأمة ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور قبل أن تقع وهذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام هذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى يعني من حيث المطابقة حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك يعني يبلغ التقليد بهذه من هذه الأمة في حال الانحراف لبني إسرائيل لليهود والنصارى أنهم يقلدونهم أنهم يقلدونهم في أخص ما عندهم لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي أي فيقلدونهم في هذا الافتراء يعني تتحقق أسباب الانحراف ويترتب عليها الافتراء أقرأ بارك الله وفي وفي أبي داود اليهود والنصارى معن بإثبات الثنتين والسبعين من غير شك وخرج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين ملة هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فإن بنينا على إثبات إحدى الروايتين فلا إشكال، لكن في رواية الأحدى والسبعين تزيد هذه الأمة فرقتين، وعلى رواية الثنتين والسبعين تزيد فرقة, فرقةً واحدة. وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث أن اليهود افترقت على أحدى وسبعين، وأن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة، ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الأمة، ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ولم أرى هذه الروايتها الرواية هكذا لما لم تقرأها ووافقت سائر قل لك كيف كان يعني طيب ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ولم أرى هذه الرواية هكذا فيما رأيته من كتب الحديث إلا ما وقع في جامع ابن وهب من حديث علي رضي الله عنه وسيأتي وإن بنينا على إعمال الروايات فيمكن أن تكون رواية الإحدى والسبعين, و... والسبعين وقت, أعلم ب... وقت أعلم بذلك ثم أعلم بزيادة فرقة هذا الشاطب يريد أن يجمع بين الحديث لأن بعض الأحاديث فيها زيادة فرقة وأراد أن يجمع بها بهذا الجمع الذي اختاره إيه فيمكن أن تكون رواية الأحدا والسبعين وقت وقت أعلم بذلك ثم أعلم بزيادة فرقة إما أنها كانت فيهم ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في وقت آخر وإما أن تكون جملة الفرق جملة الفرق في المللتين ذلك المقدار فأخبر به ثم حدثت الثانية والسبعون فيهما فأخبر بذلك عليه السلام وعلى الجملة فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب التعريف بها أو الحدوث والله أعلم بحقيقة الأمر نعم. هذا التحذير يعني من النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموضع وسيذكر الشاطبي أيضا في المسألة العاشرة أنه في اليهودي وفي النصارى فرقة ناجية، ويستدل على ذلك بالكتاب. اقرأ بارك الله فيك. المسألة العاشرة <تصفيق> هذه الأمة ظهر أن فيها فرقة زائدة على الفرق الأخرى اليهود والنصارى، فسنتان والسبعون من الهالكين المتوعدين بالنار والواحدة في الجنة. فإذا انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق قسمين قسم في النار وقسم في الجنة ولم يبين ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى إذ لم يبين الحديث أي تقسيم لهذه الأمة فيبقى النظر هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا وينبني على ذلك نظر أن, أن هل زادت هذه الأمة فرقة هالك أم لا؟ في النسبة لزيادة الفرق سواء ثنتين أو ثلاث وسبعين هذا ليس وراءه كبير بحث لأن المقصود هنا عند علماء العقائد والملل إما أن يكون السبعين للتكثير وإما أن يكون ذلك للحصر والحصر هنا. الذي ذكره الشاطبي من حيث الجمع بين الروايات أن بعضها ورد فيها في هذه الأمة 72 وسبعين وبعضها ورد 73 أما أنه لم يذكر أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية فسيكرر الشاطبي هذا السؤال لكن هذا أمر معلوم إذا أن الافتراق لم يكن فيهم مذموما أي في اليهود والنصارى إلا لأنهم افترقوا مع الحق ومعنى أنهم افترقوا على الحق أي أن فيهم فرقة تقوموا بالحق فتركوها وهجروها وخالفوها وبدلوا وغيروا فهذا مما هو معلوم لا يحتاج النص عليه في الأحاديث وإن ورد النص عليه في القرآن كما سيأتي إيه نعم، وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه وإن كان لا ينبني عليه ولكنه من تمام الكلام في الحديث. يعني لا ينبغي عليك كثير كبير بحث. لأن الأحاديث لما ذكرت الافتراق، لا بد أن هناك شيء افترقوا عنه، وهو الحق. لا تستطيع أن تميز الحق إلا بضده، ولا تميز الباطل إلا بضده. لما تقول افترقوا على 71 وسبعين أو اثنين وسبعين، افترقوا عن الحق. فما هو الحق؟ ومن كان عليه؟ هم أولئك أصحاب الفرقة. الناجية. وهذا أمر معلوم في النصارى عيسى وأصحابه ومن لزم الإسلام بعده سوى من كفر وخالف وبالنسبة لليهود موسى وذلك قال الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق موسى عليه السلام ومن معه من أصحابه من أهل الإسلام سوى من كفر وبدل بعد ذلك لهذا من ظهور الحق والحجة في الأرض سبحان الله أن اليهود والنصارى لا ينتسبون إلى الإسلام لا ينتسبون إلى الإسلام وهذا من أعظم الدلائل على جهلهم ومكابرتهم يعني ما داموا يعتقدون بزعمهم أنهم أهل نجاة، فأهل النجاة منهم. الله سما الناس المسلمين، سما أتباع الأنبياء المسلمين، سما أتباع إبراهيم المسلمين، هو سماكم المسلمين، وسمى أتباع موسى المسلمين، وسمى أتباع عيسى المسلمين. فإن كان هؤلاء يزعمون أنهم من أتباعهم، فلماذا أنكروا هذه التسمية؟ ولم يتسموا بها فإنك إذا نسبتهم إليها أنكروا ذلك وهذا من أعظم الدلائل على كشف ما هم فيه من الباطل إذا الأقرب أنهم ينتسبون للإسلام الذي كان عليه موسى وعيسى ويسمون أنفسهم حينئذ مسلمين وإن خالفوه حتى بالنواقض التي يقعون حتى التي يقعون فيها. لكن من العجب أنهم ينتسبون إلى عيسى وموسى عليهم السلام ويُمكرون أن يسموا مسلمين. وهذا من أعظم الحج عليهم. حتى كفار قريش الوثنيون انتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام. والله عز وجل سما إبراهيم ومن معه المسلمين ومع ذلك لم يرضوا بهذه التسمية لم يرضوا بهذه التسمية عنوان الحق في الأرض وعنوان التسمية الصحيحة في كتابنا وفي كتب من قبلنا نتبع موسى وعيسى عليهما السلام وإبراهيم عنوان التسمية الحق المسلمون ومع ذلك فالذين يزعمون أنهم يتبعون الحق ينكرون الانتساب إلى هذه التسمية أشد الإنكام وهذا أمر عجيب يعني كان يتوقع في الذهن مثلا أنهم ينتسبون إليها ثم يخالفون عنها كما يصنع كثير من المسلمين ينتسب إلى الإسلام وينتبع عقائد مخالفة للإسلام حتى لو هذه العقائد من من عقائد الشيوعيين وغيرهم. لكن العجيب أن اليهود والنصارى يرفضون هذه التسمية لا ينتسبون إليها. وهذا من أعظم علامات الحق في الأرض. وهذه التسمية لوراد منكم أحد أن يتبعها إن كان هذا آخر درس اليوم إن شاء الله. أتفق في نهاية الدرس قبل الأذان إن شاء الله على موعد البدء بعد ذلك لكن لو كان معنا درس قريب لكلفنا أحدا منكم أن يجمع تسمية لفظ المسلمين في القرآن وكيف أطلقه القرآن على أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يفرق الله عز وجل بينهم في هذه التسمية الكريمة المباركة وهي تسمية أهل الجنة الجنة لا يدخلها إلى المسلمون فلا ريب أن هؤلاء من أهل النار وإلا لقبلوا هذه التسمية فرق اليهود النصارى حرفات الضال هذه لو قبلوا هذه التسمية لكان خيرا لهم ولكنهم رفضوها رفضوا أن يسموا أنفسهم باسم الإسلام الذي هو شارة أهل الجنة وهو الاسم الذي أطلقه الله على أتباع الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام ولو أراد أحدكم أن يصنع هذا البحث لنفسه فليأخذ كتاب الفيرست فهرست القرآن الكريم ويأتي عند لفظ الإسلام ويأتي عند لفظ مسلمون وينظر في الآيات التي نسبت أهل الإخلاص والحق من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدب عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم نسبتهم إلى وصف الإسلام وهؤلاء لا يرضون بالانتساب إليه كفرا منهم وجحدا فهم ليسوا من أهله ولن يكون أحد من أهل النجاح إلا أن يكون من أهل الإسلام مخلصا لله الدين نعم اقرأ بارك الله وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه ولكنه من تمام الكلام في الحديث فظاهر النقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والنصارى يعني هنا في سقط على الشاطبي يريد أن يقول لا ينبني علي عمل لماذا لا ينبني علي عمل يعني أنت الآن في حاجة أن تبحث هل في النصارى فرقة ناجية أم لا إن كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنعم فيهم فرقة ناجية وهم الذين ما زالوا على الحق من أتباع عيسى عليهم السلام وهؤلاء ليكونوا فرق ناجية يشترطوا فيهم أن يكون أهل التوحيد منابدين للشرك وأن يكونوا مؤمنين بعيسى وموسى عليهم السلام والأنبياء الذين وردوا في كتبهم ويشترط عليهم شرط آخر أن يتهيأوا إذا قام فيهم وبعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به لأنه قد ورد في كتبهم ولا شك أنهم فيهم فرقة ناجية لكن مع تطاول الأزمان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كثر الانحراف البشرية فقل هؤلاء قل هؤلاء ليس عندهم قوة ليس عندهم تمكن ليس عندهم عدد من حيث الانتشار بحيث يظهر الحق ويعمل به فهم قليل هم قليل كما لبهت عليه أحاديث كثيرة هم قليل لكنهم هم أهل النجاح يشترطوا لأن يتعرف على هؤلاء أو الأصل فيهم يكونوا موحدين ومنابدين للشرك والخرافة مؤمنين بما جاء في كتبهم من الإيمان بالأنبياء طبعا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما في إلا اتباع عيسى عليه السلام يعني موسى قبل عيسى عليه السلام فعلى أتباع عيسى هؤلاء الفرقه الناجية أن يؤمنوا بما جاء به موسى وأن يؤمنوا إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا هذه الأمة أمة واحدة وفي كل ول لكل أتباع نبي في فرقه ناجية وفي تغيير وتبديل هذه سنة بشرية ليس مقصودا باليهود ولا مخصوص بالنصارى ولا مخصوص بالمسلمين سنة بشرية ليست سنة بشريّة لأنها ترتبط بطبيعة المكلفين. طبيعة المكلفين يغيرون. هذا يحب الظلم، هذا يحب الشرك، هذا يحب الخرافة، هذا يحب الشهوات، هذا يحب الشهوات، هذا يعتدي على حقوق غيره. هذا يقع في الظلم الأكبر أو ما دونه. هي طبيعة موجودة في البشر. ليست مقصوصة بأحد. ليست مقصوصة بزمان ولا مكان. وليست ليست مقصوصة بأمة دون أمة. ولهذا التوجيهات الإسلامية. كلها واحدة أنت لما تقرأ قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التوجيهات واحدة فيها ولا لا فأي شيء في إقامة عبادة الله وإقامة العدل وبر الوالدين وإقامة الهدى ومحاربة الظلم في الأرض التوجيهات كلها واحدة لأنها موجهة إلى, نف... إلى النفوس تحمل طبيعة واحدة تقوى على الخير إذا قويت عليه والتزمت به، وتضعف وتنحرف إذا تركته ويزداد الانحراف أكثر إذا زادت في الانحراف وهكذا هذه طبائع واحدة طبائع في البشرية واحدة ولهذا لم تأتي الآن تقرأ حديث الفرق الافتراق تجد الصورة واحدة عند اليهود عند النصارى عند المسلمين إلا, إلا أن الفرق الذي عند اليهود والنصارى أنهم لا ينتسبون الإسلام يعني يتبعون الكفر البواح لا ينتسبون الإسلام يكفرون من محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي عند المسلمين أنهم ينتسبون الإسلام ويؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم يغيرون ويبدلون في أساسيات الدين حتى لا يكون الدين ليس هو الدين الذي أنزلع على محمد صلى الله عليه وسلم فهنا لعل الصقط الموجود هنا وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه أي لا ينبني عليه كبير عمل لأنك انت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام انت الآن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبني عليه عمل أن نقول مثلاً حلف اليهود الآن أو في النصارى الآن فرقه ناجية ولا ما في فرقان لماذا؟ من يجيب على السؤال هذا؟ لأنهم لا يؤمنون الفرقة الناجية التي فيهم هم لا بد أن تكون يكونوا مسلمين مؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام متبعين لهذه لهذا الدين الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم يعني يكونوا من المسلمين فيدخلون في الفرق الناجية. طيب إذا دخلوا في هذه الأمة وكانوا مسلمين لكن توزعوا على بقية الفرق في هذه الأمة يكونوا في الفرقة في الفرق الضالة يعني لو جاء يهود الآن ونصران يريد يفهم الإسلام ففاهم الإسلام فهم مثل ما يفهم القبوريون مثلا أو فهم الإسلام مثلا بأنه إسلام بويتات مثل ما فهمه بعض طوائف الشيعة وعظم شأن علي وجعل الرسالة له مثلا أو جعله اعتقد في اعتقادات فاسدة فهذا تقول دخل الإسلام لكن بدل أن يذهب إلى طريق الفرق الناجية ذهب إلى طريق الفرق الضالي وكذا لو دخل مثلاً الإسلام لكن اتجه اتجاه خرافي كالمثال السابق أو مثلاً دخل في فرقة المعتزلة أو الخوارج لا شك إنه انتقل من الكوفة إلى الإسلام، لكن اتجه إلى وهذا قد يحدث ويحدث الآن يعني مثلاً كثير من الدعوة الآن في في في في الغرب ما يقوم بأهل السنة كلهم في طوائف من أعجب الطوائف في العالم بالنسبة لليهودي والنصراني يرغب في الإسلام ولا يزعم أنه من يحدثه إلا هذا عن الإسلام وباب الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو اقتنع أن عن ما عنده من الخرافات والكنيسة والظلم والانحراف والقول بأن, بأن الله ثالث ثلاثة وثلاثة في واحد أن هذا عقائد فاسدة فبدأ يبحث عن الإسلام لما جاء يبحث عن الإسلام الطريق الذي يدخله إلى الإسلام هو باب من أبواب هذه الفرق والعياذ بالله ماذا يصنع المسكين هذا سيدخل إلى الإسلام ودخوله إلى الإسلام خير دخوله إلى الإسلام لا شك أنه خير وقد يكون معذور إذا, إذا تلبست عليه الشبه إلا أن يظهر له الحق بعد ذلك لكن عليه الحال انتقاله من الكفر إلى الإسلام هو خير له بلا شك فهنا لا ينبني على هذا البحث فائدة بالنسبة أن تقول في اليهود الآن فرق ناجه أو ليس فيهم فرق ناجه أصلا لأنهم كفار. لكن هذا البحث قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقد مضى هنا فظاهر النقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والنصارى لا بد أن وجد فيها من آمن بكتابه وعمل بسنته لكن هذا البيان الذي سيذكر الشاطئ من أدلة هذا فيه فائدة فيه فائدة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليس الآن لأنه الآن إذا أراد أن يكون من أصحاب الفرقة الناجية لابد يجمع بين أمري يدخل في الإسلام ويفهم الإسلام على فهم أهل السنة وقد يكون معذور إذا التبس عليه الأمر في بعض المسائل هذه فالبحث الآن كما أشار الشاطبي هنا أو كما يمكن أن يتوقع الآن لا فائدة فيه بالنسبة للموجودين الآن لكن البحث فيما كان قبل قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم بحث فيه فائدة لماذا فيه فائدة؟ لماذا؟ لأن القرآن اهتم به والآيات التي سيعرضها الشاطبي هنا تدل على عناية القرآن بأهل الحق في جميع الأزمال وهذا الذي يدل على عالمية الإسلام. الفائدة الأولى عالمية الإسلام. الفائدة الثانية إنصاف الإسلام لاتباع إنصاف القرآن لاتباع الإسلام في الرسالات السابقة. هذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة أن تعلم أنه قد سبق سبقك على هذا الحق الذي معك قوم من أهله من أهل الإسلام على جميع فترات البشرية. ويمكن استنباط فوائد آخر غير هذه الفوائد الثلاث اقرأ بارك الله في.كقوله ولا تكونوا الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون ففيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسق وقال تعالى الذين لم يفسقوا هم الذين أوتوا الكتاب وعملوا به لا شك أنهم أهل الكرامة أهل الإسلام الذين أوتوا الكتاب أوتوا ما ذكره الله في صحف إبراهيم وموسى في الإنجيل قبل تغييره وتبديله في التوراة هم الذين أوتوا الكتاب وهم الذين آمنوا وأحسنوا واتقوا وهؤلاء لنا فيهم قدوة هؤلاء لنا فيهم قدوة وهم منا ونحن منهم الصنف الثاني الفاسقون وإذا أطلق الفسق في القرآن في كثير من المواضع وقصد به الكفر أطلق إذا أطلق الفسق قصد به الكفر يعني وفريق منهم كافرون بما أنزل إليهم محرفون مبدلون ولا يظن أن اليهود والنصارى إنما بدلوا ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام هم هم تعودوا على التبديل ومما بدلوه ما ورد في كتبهم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكن بدلوا, بدلوا في التوحيد ففي كتبهم الإله واحد وهو الله والذي يستحق العبادة فبدلوا فجعلوا ثلاثة وجعلوا وجعلت اليهود عزير بن الله فبدلوا فالذين بدلوا في التوحيد سهل عليهم أن يبدلوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبدلوا في تحرير في في جريمة الزنا وجعلوها حلالا وبدلوا في أمور كثيرة فالذين بدلوا في أمر التوحيد سهل عليهم أن يبدلوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن العجيب من قيام حجة الله عليهم أو على أكثرهم أن ما زالت توجد كتب بين أيديهم فيها النص حتى في العصور المتأخرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يخفون هذه الكتب وقد وجدت كتب في مصر واستخرجت من بعض الآثار عند الأقباط يسمونها من أقباط النصارى فوجدت بعض الكتب في الأديرة قديمة منصوص فيها على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الكتب لو لو لو وجدت إعلاما أو وقعت في عيد المسلمين ونشرت في الأرض لكانت من أعظم الحجج وأعظم حجة قبل ذلك هو كتاب الله والبراهين والأدلة المعجزة العملية التي وقعت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على نبوته ومن أيضا الإعجاز بلوغ هذا الدين وانتشاره في كل مكان لكن لما رأوا هذه الكتب الموجودة المنصوص فيها على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أخذوها وغيبوها وإنما يتناقلها بعض المتخصصين الواحد والاثنين والعشرة يطلعون عليها ويستطيعون أن يكتبوا عنها لكن ليس عندهم مستندات ليس عندهم مستند مادي ليست موجودة هذه الكتب حتى تصور وقال العالم انظر اقرأ اقرأ الانجيل عنوانه وقرأ في داخل الكتاب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذه يخفونها هذه يخفونها فلما كفروا بالتوحيد وعددوا الآلهة كان سهلا عليهم إنكار ما سوى ذلك مما جاء في كتبه وقال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وقال تعالى ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه أوصاف كريمة. ولاحظ القرآن هنا يتكلم عن التبعيد. فالأول فأتين الذين آمنوا يتكلم عنهم على وجه التبعيد. فأتين الذين آمنوا منهم منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. والآية اللي بعدها ومن قوم موسى. ليس ليس كلهم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هذا في واقع التغييرات الاجتماعية واستمرار الأزمان المتطاولة يقل هؤلاء وخاصة حين فترة الرسالات لا شك أن في بداية دعوة موسى عليه السلام وانتصاره وانتشار الحق ليس كما هو الشأن في آخر عهده فآخر عهد هؤلاء الذين قال الله عز ومن من موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون يقلون يضعفون تقع عليهم الغربة لكن يجدد الله لهم أمر الدين بنبي جديد كما جدد لهؤلاء الدين بعيسى عليه السلام ثم كان انتشارهم في عهد عيسى وقوتهم كان انتشارهم وكانت قوتهم أكثر مما هو الشأن في آخر عهد عيسى عليه السلام لأن في حالة الفترة والضعف يقل هؤلاء وجدد الله لهؤلاء وهؤلاء جدد الله لأتباع عيسى الحق ببعتة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاءهم على طريقنا ونحن على طريقه ونسأل الله أن نجمعنا بهم في دار كرامته وشو هذه الأوصاف الكريمة ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيه يعدلون، يهتدون به، ويهدون به، ويقيمون الحق به في الأرض. شوف قارن بين هذه الوصف الكريمة وبين هؤلاء اليهود الذين ينتسبون بزعمهم إلى الأنبياء. لا هم يهتدون، ولا يهدون بالحق، ولا به يعدلون. هم من أكفر الطوائف وأظلم الطوائف في الأرض. ولا نجمعهم الله مع هؤلاء. لأن الله لا يجمع في دار قرامته المسلمين والكفار وليسوا سواء لا يسوي الله بينهم بل هؤلاء على حالهم وكفرهم في دار الإهانة ليس في دار الكرامة في جهنم وبئس المصير وهذا التقدير لهذه الصفات هو أيضا توجيه لنا هذا من فوائده ليس هو ذكر تلك الطائفة وإنصافها هذه الطائفة الناجية ذلك الشاطبي لما ذكر قال هل الحديث ذكرت أو لم تذكر ذكرهم منصوص عليه في كتاب الله هذه الطائفة الناجية وهذه أوصافها الذين آمنوا الذين يهدون بالحق الذين به يعدلون ومنهم أمة مقتصدة هذه أوصافهم أوصافهم كثيرة في كتاب الله هذه الأوصاف هي أوصاف الطائفة الناجية فيهم وهي أوصاف لنا أن نتأسى بهم هذا كثير في القرآن فإن الله لما ذكر هؤلاء أصحاب النجاح سواء من أتمع الأنبياء قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام فبهداهم اقتده هم قدوة لنا وهم منا ونحن منهم وهم أهل الإسلام ونسأل الله أن نجمعنا وإياهم في دار كرامته وهم الأمة الواحدة المسلمة الأرض التي امتدحها الله في كتابه ربنا اغفر لنا لإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هي نعم تقرى بارك الله وقال منهم أمة مقتصدة وهذا كنص وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران فهذا يدل بإشارته على العمل بما جاء به نبيه أنه كله وحي كله وحي وكله حق وكله صدق من آمن بجميعه فقد آمن ومن كفر بشيء من فقد كفر والحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم وأخرجه مسلم أيضا هذه الأدلة يكفي فيها دليل واحد وهي كثيرة شاطبي ذكر منها ثلاث آيات وذكر حديث أبي موسى أدل على أن أهل الحق حسبة واحدة وجزة واحد وأمة واحدة وأنبياؤهم على شيء واحد وما جاء من الله وذكره الله في كتبنا من أخبارهم وجب علينا الإيمان به وما ذكره الله عز وجل من وحيه لهم وجب علينا الإيمان به ووجب علينا أن نشهد فيه بالحق كما شهد الله فيه بالحق وإن كان ممن ينتسب إلى هؤلاء هم من أظلم الناس لنا من أكفرهم بالله ومن أظلمهم للمسلمين ومن أشدهم ظلما للمسلمين لكن يجب عليك أن تشهد بالحق كما شهد الله به وهذه الشهادة أنت معني بها لأن الله عز وجل يسألك عنها يوم القيامة فهذه الأمة تشهد على هؤلاء بأنهم هم أصحاب الحق وهم المسلمون وهم الأمة المقتصدة وهم الذين يهدون بالحق وبه يعدلون أنت يستشهدك الله عليهم يا مقيم لأن الله استودعك هذا الأمر وذكر صفاتهم لك ويستشهدك عليهم ولذلك هذه الأمة شاهدة هذه الأمة شاهدة على البشرية يوم القيامة وسبب الشهادة هنا أنها جاءت في آخر الأمم فعندها في كتابها تفصيل وعلم عندك تفصيل وعلم أن كما ذكر الشاطبي فرقة ناجية أن من هؤلاء فرقة ناجية يعبدون الله في الأرض وهم أهل الإيمان والهدى والاستقامة والعدل والإنصاف فأنت تشهد بذلك كما أمرك الله عز وجل به كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لهذه الأمة من أهل النجات ويشهد للسابقين وأنت من أهل النجات إذا كتب الله وإياك منهم ونصى الله أن يكتبنا وإياكم منهم نشهد لهؤلاء من الأمم التي قبلنا لكن تشهد بأي شيء تشهد بالحق والإنصاف والعدل الذي سمعته في كتاب الله سبحانه وتعالى وخرج عبد الله بن عمر قبل ما تقرأ هذه الآثار هذا الحقيقة البحث كافي الذي ذكره الشاطبي في دراسة هذه المسألة والكلام عن الفرقه الناجية هذا كافي ليش نقول كافي؟ لأنه مبني على أدلة صحية من كتاب الله ومبني على الحديث الذي أورده البخاري حديث أبي موسى وهناك أيضا أدلة صحيحة كثيرة في هذا المقام الذي سيذكره بعد ذلك آثار ومنها ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالقوية لكنها تحكي أحوال من كان قبلنا لكن بعضها فيه ضعف بعضها لا يقوى على أي لكن هذا لا يضعف المسألة دائما أنت في مجال البحث العلمي إذا المسألة ثبتت عندك بدليل هذا كافي أفرض أنك جئت بعشر أدلة عشان تسند لكي تسند الدليل الأول وجئت بتسعة أدلة ضعيفة وجاء واحد قال الدليل الثاني فيه ضعف والثالث انتكلمون فيه والرابع فيه كذا والخامس فيه كذا هذا لا يضعف مسألتك لأن مسألتك قد بنيت على حجة والحجة يكفي فيها دليل صحيح من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن المعلومات الموجودة في هذه الآثار وإن كانت طويلة نكتفي عليه حال بقراءتها وإن كانت طويلة لكنها يعني تفيد في بعض المعاني الصحيحة لكن من حيث نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت هذه النسبة لما ورد فيها من ضعف في الأسانيد هيا أقرأ بارك الله فيك أقرأها, إقرأها نعم وخرج وخرج عبد الله بن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن ابن مسعود قلت لبيك رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أتدري أيُوعر الإيمان أو ثق؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال الولاء في الله والحب في الله والبغض فيه ثم قال يا عبد الله ابن مسعود قلت لبيك رسول الله ثلاث مرات قال أتدري أي الناس أفضل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقه في دينهم ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات قال هل تدري أي الناس أعلم قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم أعلم الناس يبصرهم للحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على استهد واختلف من من قبلنا من قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرها فرقة آذت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتلوا وفرقة لم يكن لهم طاقة بمؤذات الملوك فقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم يكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وهربوا فيها فهم الذين قال الله عز وجل فيهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوا بي والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي هذا أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه ابن عاصم في السنة الطبراني في الكبير وابن أبي حاتم كما في تفسير القرآن العظيم من طريقه هشام بن عمار وفي هذا الحديث فيه أكثر من علة الشام بن صدوق لكنه كبر فصار يتلقن وأيضا في بعض طرقه كما عند ذهبي والهيثم قال الإسناد ضعيف جدا لأن عقيل الجعدي متروك كما يفيده قول إمام المحدثين البخاري قال فيه منكر الحديث لكن بعض المعاني الموجودة صحيح يعني واضح أن الأثر هذا المذكور منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام المعاني فيه مثل المعنى الأول موجود تدري أي عرى الإيمان أوثق قال الحب في الله والبغض في الله هذه وردت بها حديث فهذا يحكي آثارا هذا يصلح أشبه بالإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب لأنها تحكي تاريخ تحكي شيئا من أخبارهم نعم نعم هذا تخرجه البخاري. البخاري؟ لا, لا. كيف هيا؟ كيف؟ أي حديث أول؟ أنت في أي حديث تقرأ؟ الحديث هذا الذي معنى تقصد السابق يا شيخ تأكد تعال هات الكتاب على هذا الحديث لا يصح هذا الحديث المذكور هنا معنا وإن كان في بعض المعاني لكن لا يتصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنه الحاشة للمعجل أين أين أين أين أين أين أين أربعة أربعة خمسة لا موفقون خرجوا لقاعد الكتاب لحد خطأ من ضمنه. هذه طبعاً هذا فيها خطأ. طبعاً. تراجع هذا. اش اش الكلام هذا وراجع فيه. على حال هذا الحديث كما سبق معنا حديث لا يصح لما ذكر فيه من العلل. التي سبقت الإشارة إليها نعم فأخبر أن طبعا النجل. الكلام في السند دائما إذا قال المحديث هذا ضعيف تكلمهم في السند لكن المتن قد يصح منه شيء لكن الكلام عن أسانيد هذا لا يصح سندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تجري الضعف هذا على كل ما ورد من المعاني لأن بعض المعاني مسلمة في الشريعة مثل المسائل ما يتعلق بالإيمان في بعض التنبيهات الموجودة أيضا في الحديث إيه نعم. فأخبر أن فرقا ثلاثة نجت من تلك من تلك الفرق المعدودة والباقيات هلكت. وخرج ابن وهب من حديث علي رضي الله عنه أنه دعا رأس جالوت وأسقف النصارى فقال إني سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتموني. هذه أشبه بأخبار الإسرائيلية أخبار يعني تاريخية. أخبار تاريخية تنقل. وتضاف إلى بعض الأئمة لكن الشأن في السند إذا صح السند قُبلت وأما المعاني فبحسب النظر الشرعي الجالوت أو الأسقف أو البطرك هذه أسماء أسماء المقدمين في النصارى البطرك رئيس الملة عندهم وخليفة المسيح وخليفة المسيح رئيس الملة طبعا لاحظ من نعمة الله علينا في الإسلام أن هذه المسميات غير موجودة دعانك عن الفاظ العجمية المعاني غير موجودة ما عندنا شيء اسمه رئيس الملة ما في، ما يمكن ولهذا الثورة التي وقعت بين العلمانيين والدين في الغرب سببها أن الكنيسة أرادت عن طريق هذه الأسمى النيابة عن الله وأن يكون هذا البطريق فيهم أو كما قال هنا رأس جالوت أو الأسقف هؤلاء يتكلمون عن الله لا تسألهم أنت عن دليل أنت الآن في الإسلام تستطيع توقف أي عالم فتقول ما الدليل هذا الحجة لأن هذا دين والعالم بالسنة ما يقول لك ليش يسألني عن الدليل لا يجوز له أن يصنع ذلك بل يخبرك بالدليل ويجب عليه أن يخبرك بالدليل فما في شيء اسمه رئيس الملة ما معنى رئيس الملة الآن كتاب كتاب الله والسنة بين الناس والأدلة في أصول الدين وأساسيات التي سبق الكلام فيها مثل المحكمات الدين لا بد تكون أدلتها ظاهرة إذا في تخصص في نقل العلم مسائل غامضة مثل مسائل الفرائض مثل بعض مسائل الربا مثل بعض مسائل البيو مثل بعض مسائل الطلاق نعم العالم قد يكون له بها علم وأنت ليس عندك علم بها وتسألوا كما قال الله عزيز فتسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي أهل العلم لكن ما قال يسأل رئيس الملة فهذه الأسماء الموجودة هي التي أوقعت الخلاف بين العلمانيين والكنيسة والدين طبعا الرئيس الملة هذا عنده أسرار فقالوا عنده هؤلاء أسرار قالوا هؤلاء يشرعون من عند أنفسهم قالوا علمانين نحن أولى بالتشريع نحن نشارع من عند أنفسنا فوقع الخلاف كما سبق الإشارة إليه في المحاضرة عن المحكمات والآخر العلمانين لما جاؤوا للعالم الإسلامي أرادوا أن ينقلوا نفس الخلاف إلى بلاد المسلمين الدين الذي عندنا والحمد لله ما هو مثل دين النصارى لا عندنا رئيس من ولا عندنا أسرار في الدين ولا عندنا رجال دين ولا عندنا مثل ما قال هنا أسقف ولا قسيس ولا خصوصيات إن هذا الدين يفهمه ناس مخصوصين ولا إذا مات يضع له قبره يضع له عمه يضع له قبره يدر على قبره مثل ما يصنع في رأساه بعض الطوائف لا بل إن من سماحة هذا الدين هذا الإسلام أنه لم يميز حتى في المظاهر الناس يتزينون ويجوز التزين للوفد والتزين للعلم والتزين لكذا والنبي كان يتزين للوفد لكن ما هو دائم يتزين حط له مثل فرض الصلاة لا يغيره أبدا ما هو ما هو كان يتزين في بعض الأحيان لكن في بعض الأحيان كان يدخل الأعرابي لا يميزه عن أصحابه يقول أين رسول الله أين هو فيكم عليه الصلاة والسلام ما يميزه بشيء التمييز بهذه الألفاظ رئيس الملة وهذا الذي جعل الناس وهؤلاء لا شك أنهم أئمة ضالون طبعا هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعنا سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حذو النعل بالنعل عندنا في الإسلام من صنع ذلك عندك مثلا الأوتاد عند غلو أهل التصوف الغلو عندهم الأوتاد وعندهم الغوث وعندهم اللي يديرون الكون نفس الترتيبات نفس الوضع وعندك في بعض الطوائف الآيات الانحراف واحد ولاك أن تقايس الأشياء الأسماء بالأسماء فهنا البطرك رئيس الملة عندهم الأسقف نائب البطرك القسيس الإمام الذي يقيم الصلوات أو يفتيهم والراهب المنقطع في الخلوات للعبادة في الصوامع يبدو أن هذا خفهم لأن هذا على شره وحده فإن كان موحدا فهو ممن قال الله عز وجل فيهم هنا ورهبانية ابتدعوها وذهب إلى بعيدا عن الناس لكن الباقين اللي باسم رئيس الملة وباسم كذا هؤلاء كانوا يشرعون للناس ويعلون عندهم أسرار وأن عندهم إرث خاص لا يعلمه إلا هم ولهذا كفر الناس بهم حاربتهم الطائف الأخرى وكفروا بالدين وقد سبق معنا أن الذين خالفوهم وكفروا بهم كان الواجب عليهم أن يكفروا بهؤلاء لأن دينهم باطل لكن يجب عليهم اتباع الإسلام لكن العلمانية في الغرب كفرت بهؤلاء وأخذت خصائصهم لكن لا في الأمور الغيبية في الأمور التشريعية الحياتية في الأحكام في الأخلاق في التشريعات في القوانين لأن هؤلاء كانوا يشرعون لكن هؤلاء كانوا يشرعون في الحلال والحرام وكانوا يشرعون في أمور الغيب فجاء العلمانيون نزحهم من الطريق كلهم طبعا علمانين لا يهتمون بأمور الغيب فتركوا هذا ولا يشرعون فيه ما الجزء الذي بقي؟ الجزء الذي بقي هو التشريع للحياة الذي كان يقوم به هؤلاء الضالون المضلون كذبا على الله وعلى رسلي عليه الصلاة والسلام فأخذ الجزء الثاني العلمانيون فأصبحوا يشرعون في الحياة وهؤلاء يظلمون معتدون والعلمانيون ظالمون معتدون لا يملك هؤلاء ولا هؤلاء حق التشريع وخاصية الإسلام نؤكد على هذه المسألة كما مضى معنا أن وليس عنده مسميات غريبة مثلًا أسماء وليس عنده أحد عنده أسرار وليس عنده أحد يشرع في الحلال والحرام لا تابع نبي مهما كان فضله كابي بكر إثمان وعلي كابي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا أمة السنة ولا حكام الإسلام ولا علماءهم مجتمعين ليس أحد يشرع في دين الله ما ليس منه وليس أحد عنده أسرار وليس له أحد الحق أن يقول في الحلال أو الحرام أو الغيب بغير مستند من هذه الشريعة الإسلامية المباركة إينا. قال علي رضي الله عنه يا رأس جالوت أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى وطعمكم المن والسلوى وضرب لكم في البحر طريقا يبسا وجعل لكم الحجر الطوري يخرج لكم منه اثنتين عشرة عينا يخرج لكم منه اثنتين عشرة عينا لكل سبط من بني إسرائيل عين إلا ما أخبرتني على كم افترقت اليهود من فرقة بعد موسى فقال له ولا فرقة فقال له علي كذبت والذي لا إله إلا هو لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة ثم دع الأصفف ثم دع الأصفف فقال إن الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعل على وجعل على رجليه البركة وأراكم العبرة فأبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى وصنع لكم من الطين طيورا وأنباءكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فقال دون هذا الصدق يا أمير المؤمنين فقال له علي على كم افترقت النصارى مثل هذه النصوص اللي يدلك فعلا أنها يعني ليست قوية في إسنادها مثل علي لو قال مثل هذا الكلام لقال بإذن الله أن علي عالم المعلمات الصحابة كان قال أنشذك الله الذي أنزل النجيل على عيسى وجعل على رجله البركة وأراكم العبرة فأبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله هذا على نص عليه القرآن وأنبأكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم فقال له علي على كم افترقت النصارى بعد عيسى بن مريم من فرقة قال لا, لا والله ولا فرقة فقال ثلاث مرات كذبت والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال أما أنت يا يهودي فإن الله يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهي التي تنجو وأما أنت يا نصراني فيقول منهم أمة مقتصدة فهذه التي تنجو وأما نحن فيقول الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهذه التي تنجو من هذه الأمة ولهذا الشاطبي ذكر هذا لوجود هذا اللفظ فيه قال التي تنجو فكأنه هنا يريد أن يقول أن هناك طائفة من النصارى ناجية وطائفة من اليهود ناجية وطائفة من هذه الأمة ناجية وهذه أوصافها لكن هذا الذي أخرجه ابن نصر في السنة فيه ضعف لكن المعنى على أي حال المذكور صحيح أن من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيه هذا مذكور في كتاب الله وفي وبالنسبة للنصارى منهم أمة مقتصدة هذا نص كتاب الله وبالنسبة للمسلمين ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولهذا من الأسئلة هنا أحسن نشير إليه في هذا الموضع يقول هنا السائل يقول جميع الفرق في النار إلا التي كانت على مكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنه يد... وأما غيرهم فلا يدخل الجنة ويبين أنه لا يدخل الجنة من قال لا إله إلا من ويبين أنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وكذلك لو أدى أركان الإسلام مثل بعض الطوائف يسأل هذا يقول الأن كيف يكونوا في النار ومنهم من يؤدي بعض أركان الإسلام هذا الذي يظهر لي هذا السؤال إذا كان يؤدي بعض أركان الإسلام لكنه يغير ويبدل في عقائد الإسلام في أساسيات الدين بحيث يحول الدين عن معانيه ومقاصد الأساسية فما تنفعه إقامة أركان الإسلام يعني ما نقول ينفعه إقامة أركان الإسلام فهو على دين صحيح نقول هو على دين باطل مبتدع يعني كون الرجل يقيم بعض أركان الإسلام مثلا ودينه وحياته كلها عيادة بالله حول القبور عبادة ونذرا وذبحا هل تقول إن هذا دين صحيح أو تقول معه دين مبتدع وكذلك في الطوائف الموجودة في اليهود والنصارى الطوائف الموجودة في اليهود والنصارى والطوائف المتوعدة بالنار وهذا بحث سبق معنا قول النبي كلها في النار أي تعاقبوا على ذلك ومتوعدة بهذا الوعيد الشديد وسبق معنا أنهم على قسمين من خرج منهم إلى من الكفر الأكبر فهم في النار مخلدون ومن كان دون ذلك فهم في النار معذبون تحت مشيئة الله والوعيد الشديد الموجود عليهم في الأحاديث لكن الوعيد هنا كما هو معروف في في نصوص الوعيد تدل على عظم الجرم وعظم الانحراف وأن هؤلاء المبتدع المذكور ليس معهم دينهم صحيح وأنهم متوعدون بالعقوبة لكن لا يبقى في النار لا يخلد في النار إلا من كان من المشركين هنا وخرجه وفي هذا أيضا دليل وخرجه الأجرري أيضاً من طريق أنس بمعنى حديث علي إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق النصارى في الجنة هذا و... أيضاً فيه ضعف أيضاً هذا خرجه الأجرري في الشريعة وضعفه المحقق إيه نعم وخرج سعيد بن منصور في تفسيره من حديث عبد الله أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وكان الحق يحول بين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن بايعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد فأرسلوا إليه فأخذ ورقه فكتب فيها الكتاب ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم لبس فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا فأومأ إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا يعني الكتاب الذي في القرن فخلّوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا وإنما عنا هذا الكتاب فاختلف بنو إسرائيل على بضعة وسبعين ملة وخير مللهم لهم أصحاب ذلك القرن. يعني أصحاب الذين معهم الحق. نعم. قال عبد الله وإن من بقي منكم سيرى منكرا بحسب أمره يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره إن يعلم الله من قلبه خيرا كاره فهذا الخبر فهذا الخبر أيضا. يعني يكون كارها. فإذا كره بيدي بلسانه أو كره بقلبه إذا لم يستطع أن ينكر بلسانه أو بيده فقد أدم عليه من رأى منكرا لم يستطع أن يغيره بيده ولم يستطع أن يغيره بلسانه وكرهه بقلبه وعلم الله من قلبه أنه يتمعر لهذا المنكر فإنه يعتبر قد نجأ من تبعته هناك هذا الخبر أيضاً يدل على أن في بني سرايل فرقة كانت على الحق الصريح في زمانهم، لكن لا تضمن عهدة صحته ولا صحة ما قبله. هذا إن صاف من الشاطبي وذكرها على أن فيها ما يتضمن ما يدل على المعنى الذي ذكره، ولكنه قال كما ذكر هنا لا أتضمن عهدة صحتها. هنا وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية لزم من ذلك إن يكون في اليهود والنصارى فرقة إن المقصود هنا طبعا كما سبق معنا ونؤكد على هذا فرقة ناجية هذا البحث إنما هو قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أما الآن فلا فائدة في هذا البحث أيس في فائدة الآن من حيث البحث هل في فرقة ناجية أم لا لأنهم كفار لأنهم لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية لزم من ذلك أن يكون في هذه الأمة فرقة هالكة زائدة على رواية الثنتين والسبعين أو فرقتين بناء على رواية الإحدى والسبعين فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب لأن الحديث المتقدم أثبت أن هذه الأمة تابعت من قبلها من أهل الكتابين في أعيان مخالفتها، فثبت أنها تبعتها تبعتها في أمثال بدعتها. وبهذا نختم هذا الدرس ويكفي أن نشير أيضاً هنا أو من المهم أن نشير إلى منهج القرآن في التربية والدعوة وإقامة الحق والهداء. فإن الله ذكر. أوصاف المسلمين من أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام نتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الجيل القدوة جيل الصحابة وأمر الله عز وجل أن نتبعهم على خير ما صنعوا ثم ذكر الله عز وجل من نجا من أتباع موسى وعيسى من أهل الإسلام والأنبياء من قبلهم وأمر الله عز وجل أن نتبع خير ما عملوا وعلى هذا أيها الأخوة من أراد النجاة فليلزم تلك الأوصاف المذكورة عن هؤلاء وليتدبر القرآن إذا قرأ القرآن يتدبر إذا جاء ذكر أهل الإسلام من أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو كثير في القرآن فليتدبر الأوصاف الموجودة في تلك الآية ويكون من خير من يقتدي بها وخير ما عند البشر خير من عند البشرية خير ما عند أهل الحق أو خير ما عند البشرية هو ما ذكره الله عن هؤلاء وما بقي من الخير في الناس فهو مما ذكره الله من أوصافهم فمن أراد الحق والهدى والسعادة الطمأنينة والنجاة في الدنيا والآخرة فليتدبر كتاب الله فإذا وجد ذكر أهل الإسلام من أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام فليفرح بأوصافهم وليجدد الأخوة معهم وليثبت على الحق كما ثبتوا فذكر الله أوصافهم وإيمانهم وأعمالهم وصدقهم ومحبتهم لله وخوفهم من الله واستقامتهم على أمر الله وإقامتهم للحق وكرهيتهم للظلم وتعاونهم على البر والتقوى وإيمانهم بالغيب وذكر قصصهم وذكر نجاتهم وذكر أخبارهم وذكر صبرهم فعليك أن تنتفع بهذه الأوصاف الكريمة وقد ذكرها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمره باقتفائها ونحن من بعده يجب علينا أن نقتفي تلك الآثار تلك الصفات نسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يجمعنا بهم في دار كرامته وإن يجعلنا من الفرقة الناجية التي ميزها الله بتلك الأوصاف الكريمة العظيمة يقول هذا السائر وأنا أذكر جملة سؤاله لعدم وضوحه هنا يقول أن, أن له أخ ولكنه لكثرة همومه يدخل في صلاته يريد أن يحسنها ويخشع فيها لكن لا يحصل له ذلك ويقول وقد ابتلاني الله عز وجل بالهموم والتفكير حتى في الصلاة هذا يا أخي وصيتي لك أن تكثر من الاستغفار أن تكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله فالفرض في الإنسان أن تكون الصلاة تعينه على ما هو عليه وأن يحصل منها الطمانينة والخشوع والرضا وزيادة الإيمان فإن الصلاة سماها الله إيمانا ومن لم يحصل له ذلك فليحاسب نفسه فليحاسب نفسه وليحملها على الخشوع فإن النفس يقع فيها القصور ويقع فيها الضعف وقد يدخل الإنسان في بعض الأحيان بهموم كثيرة إلى صلاته لكن الأصل فيه أنه يدخل ليزيل تلك الهموم أو يتقوى بالصلاة على إصلاح أمره والأصل فيه أن يدخل الصلاة ليزداد قربا ويستريح النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا بلال أرحنا بها أي بالصلاة والله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فاستعن بها فاستعن بها على إزالة يومومك واستعن بها على قوة قلبك واستعن بها على كثرة الذكر والعبادة والتقوى واستعن بها على صلاح أمورك واستعن بها على صحة جسمك واستعن بالصلاة على الخير ما ظهر منه وما بطن واستعن بالله واستعن بالصلاة على حسن على الاستعداد لحسن اللقاء لله عز وجل فأعظم لقاء في هذه الدنيا وعند أهل الدنيا وعند أهل الآخرة أعظم لقاء عند أهل الإيمان هو اللقاء لقاء الله عز وجل فاستعد بهذه الصلاة لذلك اللقاء العظيم الكبير والصلاة طمأنينة والصلاة فرح وبركة وخير وإذا دخلت إليها فجاهد نفسك أن تطرح كل ما في ذهنك وكل ما وراءك من المشاكل حتى تستصلح نفسك بهاتين الركعتين فهي خمس دقائق أو دون ذلك لكن احضر قلبك واستشعر أنك بين يدي إله عظيم يملك أمر السموات والأرض كل الناس له قانتون أي خاضعون سواء من أسلم أو من كفر ليس أحد يخرج عن ربوبيتي سبحانه وتعالى وإن كفر من كفر بأولوهيته فاستحضر هذا وانتفع بهذه الصلاة يزيل الله بها عنك الهمة والغم ويزيدك بها إيمانا وخيرا وتوفيقا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الشعيرة المباركة ونجعلنا وإياكم ونصلينا الخاشعين يقول هذا السائل أيضا وسؤاله طويل نختصره يقول ذهب إلى بعض مشايخ للقراءة عليه من أجل الرقية الشرعية فقرأ عليه لكنه أوصاه بترك المعاصي وعدم النظر إلى سماع الأغاني والنظر إلى المحرمات والأفلام وما يتعلق بذلك ثم ذكر الدشوش والنظر إلى المحرمات وغير ذلك من المعاصي والسائل يسأل هنا هل هذا طريق للشفاء يعني كأنه يتصور أن الشفاء أنه إذا ذهب الإنسان يقرأ عليه أن يقرأ عليه آيات من كتاب الله ولا يحتاج أن يوصيه وقد سمعت أحد الأطباء الكبار أطباء القلب المشهورين وهو له عناية تسمعون به الدكتور بن جبير فيقول جاءني مريض فكشفت عليه ما عنده أمراض عضوية عنده مشاكل نفسية كثيرة جلس يسأله يقول كيف صلاتك كيف عبادتك كيف أخلاقك كيف تعاملك مع الناس كيف كذا ويصيب تقوى الله قال أنت يا شيخ أنت طبيب ولا شيخ أنت طبيب ولا شيخ يقول قال أنا طبيب لكن أنا بنصحك أبين لك ووضح لك لأن أكثر أمراض الناس بهذه الأسباب فهذا السائل يستغرب أن يذهب لإنسان يقرأ عليه ثم يوصيه المعاصي الظاهرة والباطنة هي من أمراض القلوب والإنسان لكي يكون سليما من هذه الأمراض الظاهرة والباطنة المادية والمعنوية ينبغي أن يكون من المتقين المحسنين وإذا ابتدي بشي صبر لكن كثير مما يقع من الناس من الأمراض ومن الهموم النفسية وغيرها هي بسبب البعد عن الله عز وجل يقول السائل هنا هل إذا كان المريض المسحور يحتاج إلى الحجامة في إخراج السحر مع قراءة الرقية الشرعية أنا الحقيقة ليس لي خبرة في هذه الأمور فهل المسحور يحتاج إلى حجامة ثم قال هنا وهذا السؤال الذي يمكن الجواب عليه يقول وهن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم من السحر لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم احتجم من السحر فيما أعلمه والحجام ليس الضرورية فيما السحر له علاج من القراءة ونحوها طيب هذا يقول حان وقت الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين